لتعلموا عدد السنين والحساب ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومين يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وَمَا خَلَقَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْضَوْنَ لِقَوْلِكَ أَن وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا سيكون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فَنَذَر الذيينَ لا يَرجونَ لِقَا أَنا فِي قُغِييَانِهِمْ يَعمهُ وَإذاَا مَسَّلِ الْإِسَ نَ الظّرُّ دَعَان لِجَم بِني أَوْ آاعدًا أَوْقَائِمَا فَلََّا كَشَفْنَ عَْهُ ضُرَّهُ مَرَّّكَ أَلمْ يَدُعونَ إلَ غُرَّّ السَّهُ كَذَكَ زُينَ للْمُسْرِفينَ مَا كانوا يَععمللون وَلَقَدأَهلَكنَ القُرونَ مِ قَكُمْ لََّ أظَلَموا وَجاءتهم وَجَاءتهُم رسُلهُ بِالبَييناتِ وَمَا كانوا لؤمنِنُ كَذَلكَ نَجز القَوْمَ المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بَعْدِهِمْ لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتب قرآن غير هذا أو بدله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 والَّذ يسيَيركُم في البَْد وَبَحْرُ حتى إذ كنتُُم فين الفُْلكِ وَجرَنَ بهِهِ برحِ ال طيبَةِ وَفرَحُ بهِهَا وَفرَحُ بِهَا جَأَتَح الن عاصِف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيق بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 كما مَثَلُ الْ الحياتةِ الدُّنْياكَمَ إِ أَزَلناَا كَمَا إِ إن أَزَلناَهُ إن مِنَ السَّماء إ فَخْتَلَ قَبِه نَبَاتُ الْ الأرْ فَخْتَلَ قَبِه نَبَاتُ الْأَرْرضِ مَِّا يَأكُل سُوَالأَنمْ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 كذالك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم فزينا بينهم وقال شركاء كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبنوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَماَا يَّمِعُ أَْكَرهُم إِلَّا غَّ إِ الظَّن لا يُغليِي مِنَ الحَبِّ شَيْئ إِ اللهَّ تَعَم بِماَا يَُْون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 مَن يُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْلُوَكُمْ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قطوا إلي ولا تنظرون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 قال موسى ما جئتم به السحر السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عملا المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا درية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإنهم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 وَلقد أجيبت الدعوة بما فاستقما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى إذا أدركه الغرق قال آمنا فَإِذَا <تصفيق> أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلآن آل وقد عصيت وقد كنت من المفسدين فاليوم ننجيك بجسدك لتكون لمن خلفك آية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 قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَغُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ بآيات الله اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ إن الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس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 فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كَذَلِكَ حَقًّا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنت تُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي وأمرت أن أكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَ نهْتَدَ فَإَِّ ماَا يَهْتَدل نَكْسِهِ وَمَظَلَّ فَإِن مَا يَضِلُ عَلَيهام وَمَا أَنَ عَلَْكُ بِكيل وَتَّ بِعَن يُوح إلَيكَ وَصبِ الررحََّ يَحكُمَ اللهَّ أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين